كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطه كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا ما ادري الشيطان من اسبابه حبلا وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطه كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا ما ادري الشيطان من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 فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا والجماهير آصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدا ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيطا والجماهير آصمتني صفيرا ونعيقا